ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ان ربك من بعد هذا لغفور رحيم ان ابراهيم كان امه تن قانتا لله حنيف ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه نجتاهوه و هداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنة و انه في الاخرة لمن صالحين ثم اوحينا اليك ان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 وَإِنَّ قَضَاءَهُ فَعَالِقٌ بِمِثْلِ مَا عُرِضْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاسْتَبِرَّ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ